سنين في هواه عامل نفسه ما عرفنا بعد العمر ده كله معاه فتن وقال راجع ولا جاش اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفنا بعد العمر ده كله معاه فتن وقال راجع ولا جاش hoc ما فيهمش حنين ولا الاسود ضابا حبيبي ولا الاسود ضابا حبيبي شفتو ازاي في قلوب خاينين شفتو ازاي ما فيهمش حنين شفتو ازاي في قلوب خاينين شفتو ازاي ما فيهمش حنين ولا الاسود ضابا حبيبي al and... لاشناني انت يا بروحي بكره انت ابل اللي تحبوه واللي صدقوا ويريحوا اللي حجزوا حبيب نسوا وبلاش تاني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 من نفس ما يعرفنا ماضي العمر ده كله معاه فتنوا ولا راجع ولا جاش يا اللي تعموا سنين كده وانا من نفسي ما يعرفناه ماضي العمر ده كله معاه فتنوا ولا bis